تستغفر لهم أول تستغفر لهم إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ دَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجهم انما أشد حر لو كانوا يفتحون فليضحكو قليلاً وليبكوا كثيرا، فليضحكو قليلاً وليبكوا كثيرا جدًا مما كانوا يكتبون، فأروجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فاستأذنوك للخروج، فقل لا تخرج معي أبداً.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 السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الضول منهم وقالوا جرنانكم وقالوا مع القاعدين